الدنيا بأفواه من بيوت الله يخرج كل فضل من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه ضاعي عند جئتم ونور الإيمان يسبقكم ورحمات الله تتنزل عليكم وتأخذون حسنات على كل خطوة مشيتمها لكي نستقبل وإياكم أخاً كريما فاضلا جمع الدر المنثور في مصر وصاغه عقدا منظوما طوق به جيد مصر نقول مرة أخرى فضيل الاستاذ الدكتور محمد العريفي جزاه الله خير جمع الدر المنثورة في فضل مصر وصاغ منه عقدا منظوما يحلي به جيد مصر فمصر ولله الحمد وارجو ونحن في بيت الله مرة اخر اذا لم نرعى حرمة بيت الله فلا خير في قول ولا سمع معظرة الصمت التام ملائكة الله بينكم تحفوكم الملائكة تغشاكم الرحمة يذكركم الله في من عنده. اقول ثانيا تحية لهم ان جمع الضر المنصورة في ثنايا صحف التاريخ ثم نظم من هذا الضر المنصور عقدا منظوما حل به جيد كنانه الله في ارضه مصر فاعلم به وسهلا ولعلكم لا تعرفون ان ذلك الشيخ الجليل شهد بالحق لان الله اكرمه بطلب العلم على ايدي علماء مصر كما ذكره واقر ونشر فاين الثمر وطاب ورد الجميل لمصر التي شرفها الله ولم تتشرف بلد قط بما شرفت به مصر في القرآن الكريم فمصر وردت في القرآن الكريم ما يقرب من ثلاثين مرة بطريق الكناية مر المدينة مر جعلني على خزائن الأرض مر أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تدري من تحت ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين ولم تأتي آية في القرآن الكريم كل تأمر الناس بتأمين من يدخلها إلا في مكانيه في المسجد الحرام ومن دخله كان آمن أي فأمنوا وفي جانب مصر وحينما تذكر مصر كنانة الله في أرض وفي رباط دائم إلى يوم القيامة شهد لها ربنا وشهد لها رسولنا صلى الله عليه وسلم اذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فانهم في رباط دائم الى يوم القيامة جند يذودون عن الحمة ويضحون بارواحهم في سبيل الله جند يحملون نور الاسلام لكي تستنير الدنيا كلها مشرقا ومغربا واؤكد لكم وانا هذا زعيم انه لا يوجد مكان يستنير بنور الله في الارض الا والسبب فيه عالم من علماء مصر وقد جبنا الدنيا كلها مشرقا ومغربا، وسبق حديث الدكتور العريفي لمن لا يعلم اننا في سنة 1903 ناقشت رسالة تحت عنوان في جامعة الامام التي تخرج منها الدكتور العريفي تحت عنوان. فتح مصر واثره في الدعوة الى الله. وفي العاب وكتب تمهيد يكتب بحروف من ذهب. وكذلك ايضا الرسالة لطالب اخذتها دكتوراه عن القاهرة واثرها. اذا فلنحي وياكم ضيفنا الكريم ونقول له حللت اهلا ونزلت سهلا ونحن نعاهد الله الى ان نلقاه ان تبقى مصر في قلوبنا وان نسمو بها كما سمى بها ربنا امنا وامانا واستقرارا ورغدا في العيش وحبا وودا وتراحما ووحدة واعتصاما بحبل الله فما اعتصمت أمة بحبل الله إلا عزت وما تفرقت أمة واختلفت إلا ذلت إذن أيها الإخوة ما دئت متحدثة انما جئت مثلكم مرحبا بالاخ الكريم فضيلة الدكتور محمد العريبي واقول له حللت بالارض التي احببتها أحبت احببتها ونزلت سهلا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 الله. واترك مكاني هذا ليقدمه الدكتور محمد عبد السلام والإنان يبدو على وجهه لكني اقول له جزاك الله خيرا كما بدأت جزاك الله خيرا جزاك الله خير يا فضيلة الدكتور ان جمعت الضر المنظور وسلطه عقدا منظوما ووقته به جيده مصر الله فحياك الله وبياك ونضر بصرك وسمعك وشرح صدرك وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستكسفونا قدام الشيخ والله يا اخواننا الحمد لله الذي انعم علينا بنعمة الاسلام واكرمنا ببعثة خير الانام وانزل عليه القرآن لكل شيء هدى وتبيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه واهتدى بهداه وصلنا بسنته إلى يوم الدين أيها الأحباب لا يخفى على أحد لا سيما من تتبع سنن الله في كونه أن الله عز وجل يهيئ هذا الكون لأمر جلل ولتحول عظيم والذي لا يساير هذه السنن وينظر ويقرأ من كتاب ربه جل في علاه آيات عظيمات جليلات في قوله جل في علاه قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض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 وهذه مواقف من تتبعها وألزم نفسه بالواجب الشرعي نحوها كان من الفائزين المفلحين ومن غفل عنها كان والعياذ بالله من الخاسرين الهالكين وشيخنا الحبيب حفظه الله تعالى بفطرته ثم بعلمه الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعه وينفع به باشر هذا الأمر وقام بالشهادة لله نحسبه ولا نزكيه على الله ليعلم الناس بل ليعلم الدنيا بأسرها أنها مصر مصر بلد الخير بلد العطاء بلد المحبة بلد الكفاح بلد الصب بلد العلم بلد القرآن هذه مصر لا أود أن أطيل على أحبابي وأخلي بينكم وبين ضيفنا الكبير الذي حضر الأجلاء والفضلاء والاختيار فكل الحضور نحسبهم ولا نزكيه مع ربه من الاختيار حضر فضيلة الدكتور محمد العدوي وترك برنامجا ليكون في شرف استقباله وحضر فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف هاني وترك محاضرة وأعلن أنه سيكون في استقباله وحضر عاد اللواء مدير الأمن ومساعديه وحضرتم جميعا لننعم ولنعلن للدنيا بأسرها أنه الإسلام وأنها مصر مع فضيلة الأستاذ الدكتور مع ضيف مصر الحبيب إلى قلوبنا جميعا مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد العريفي وفقه الله وسدده وبارك الله في كلماته ونفعه ونفع به فليتفضل جزاه الله خيرا نادي الشبي عمل ان شاء الله استناك من الصيطه اتفضل انا هستاذن فضيلة الدكتور الاستاذ الدكتور في ابيات شاعر ترحابا به يتفضل الاخ احمد فين المايه ده ماشي يا محمود يلا يلا هات الله يكرمك الله يزكيك بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم قصيدة الترحيب بشيخنا الدكتور محمد العريفي بعنوان أنصفت مصر أنصفت مصر جزاك الله إحسانا لا يعرف الفضل إلا من به زدانا لله درك لله درك لم تخطئك منقبة حتى غدوت لأهل الفضل عنوانا ذكرت مصر بخير أنت معدنها نثرت بين الورى درا وتجانا نشرت فينا كتاب الله مجتهدا وسنة المصطفى شرحا وتبيانا عدد فضائل مصرة عدد فض عدد فضائل مصرة إن مطلعها يفوح في عربنا. روح وريحان مصر الكنانة مصر الكنانة قامت بعد رقدتها وأعلنت عزمها صدق وإيمان صبرت بعهد كؤود ضل مسلكه أراد منها بسيف البطش إزعان فتح السجون لمن لله دعوته وما وجدنا بضرب الحق أعوان والآن بادوا. وباد الظلم خلفهم وأسعدت مصر بالإسلام بنيانا الشرع في أرضكم الشرع في أرضكم أرسى قواعده وأكملت مصر للإسلام بنيانا مصر الغزالي وقطب والأولى سبقوا دانت لهم جبهة التاريخ عرفانا أكناف قدس وخير الجند عدتنا وعن قريب بإذن الله وقيانا مسر النبي فأبشر رغم محنتنا فالنصر آت وهذا وعد مولانا سل الوطيس سل الوطيس يجبر رمضان في شمم لما نسجنا لإسرائيل أكفانا الله أكبر قم يا عريفي قم يا عريفي فقد أيقظت هم همتنا بسلسل من شذاك العذب أحيانا أنشد لمصر القوافي واحق قصتها فالنيل يزهو بما أنشدت فرحانا لك البيان لك البيان إذا ما قلت متكأ تصول بين دعاة الله ربانا جزيت عن مصرنا جزيت عن مصرنا خيرا وإن لكم في قلبنا من صنوف الحب الوانا. جزاك الله خير. بارك الله فيك. جزاك الله خير الله احمد خير. احمد واني. هذه خير. قصيدة من مجموعة قصائد ترحاب بفضيلة الاستاذ الدكتور ولكن حتى ننتفع به نكتفي بها فليتفضل جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرى وأنزل الماء وشق أسباب السرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرى وأسبل على العاصين سترى هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت السرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسفلها وسبحت له البحار وحيتانها وإما شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم لك الحمد فأنت أهل أن تحمد وأنت أهل أن تعبد وأنت أهل أن يصلى لك ويسجد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والكفي والنظير وأشهد أن سيدنا ومولانا وقائدنا وإمامنا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرنا الله تعالى بصلاة والسلام عليه فاللهم صل وسلم عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار اللهم صل وسلِّم عليه ما تعاقب الليل والنهار اللهم اجعلنا جميعا من أتباع ملته وانصرنا يا رب يوم القيامة وأكرمنا بشفاعته اللهم أوردنا حوضه اللهم واجمعنا به في جنتك واجعلنا من أتباع سنته يا رب العالمين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله تعالى ورسله وأسأر الله جل وعلا أيها نحبة الكرام في هذا البلد الطيب في مصر كما جمعنا في هذا البيت من بيوت الله على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا أسأر الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في ظل عرشه وأن يجمعنا يوم القيامة في جنته مع الأنبياء الأبرار والشهداء الأطهار وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. في الحقيقة لا أدري كيف أبدأ وأنا أرى هذه الوجوه الطيبة ولا أدري كيف أجمع الكلام وأنا بين يعني علماء قد جلسوا عن يميني وشمالي فلا يدري الإنسان كيف يتحدث بحضرتي هؤلاء المشايخ الكرام الفضلاء وهم علماء أجلاء ولا يدري أيضا كيف يتحدث وهو في مصر فأي البيان ينصره وهو في مثل هذا الموقف واي الفضائل يبدأ بها واي المحاسن يقدمها على غيرها يعني حق لمن وقف امامكم في هذا الموطن ان يتشتت ذهنه وان كان خطيبا مفوها فلا يستطيع ان يقف في هذا الموقف مع هؤلاء المشايخ والعلماء وامام هؤلاء الفاضل من الاخوه الكرام والاخوات الفاضلات المستمعات معنا لا يستطيع أن يجمع الإنسان شتاة فكره إلا بمشقة لكني أسأل الله تعالى أن يحفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر ما يتعاقب عليه الليل والنهار أسأل الله أن يحفظ مصر من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين آمين يا رب العالمين أيها الحبة الكرام ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال ونحمد الله تعالى الذي جعل هذا الجمع يجتمع في هذا المسجد المبارك وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يذكرهم الله تعالى عنده جل في علاه أيها الأحبة الكرام إن من منة الله تعالى على العبد أن يتابع عليه نعمه وكلما كان الإنسان أكثر شكرا لهذه النعمة وأكثر عملا للمحافظة عليها أقرت هذه النعمة في يده وزيد له منها كما قال ربنا جل وعلا وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لAZEEDA ومن أعظم النعم أن يأمن الإنسان بعد خوفه وأن يوسع الله تعالى عليه بعد التضييق عليه وأن يجعل الله تعالى له من النعم ما لا يزال محروما منها أقوام آخر فمن أعظم ما تشكر به وتزاد هذه النعمة هو شكر منعمها جل وعلا والعمل على طاعته واتباع ما أمر الله تعالى به أن يتبعه عباده من التقرب إليه بأنواع القربات ثم أيضا لا يعمل الإنسان بشيء يفرق عنه هذه النعمة التي أنعمها الله تعالى عليه لما بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذ وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما بعثهما إلى اليمن قال لهما صلى الله عليه وآله وسلم وهو يمشي معهما مودعا لهما وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذه اللحظات التي يقضيها معهما هي آخر اللحظات التي يراهما فيه في حياته، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم توفي قبل أن يرجع من اليمن، وقد كان صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه للدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس. قال عليه الصلاة والسلام لمعاد ولأبي موسى قال لهما تطوعا ولا تختلفا، تطوعا ولا تختلف، انتبهها من الخلاف. أنتم يا معاذ ويا أبا موسى أنتم تذهبان إلى قوم يخالفونكم في دينكم وفي عاداتكم وتقاليدكم ويتمنون لو لتفشلون في داتكم وأن تعودوا خائبين إلى دياركم انتبه من الخلاف أنت يا أبا موسى وأنت يا معاذ عجبا معاذ هل يوصى معاذ بهذا وهو الذي قد تربى بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ الذي صلى وراء رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاهد معه وصام معه وقام يوصى بهذه الوصية وهل يعقل أن يقع في قلب معاذ على أبي موسى صاحبه ونزيمه ومجالسه الذي جاهد معه وقام معه في الصلاة هل يعقل أن يقع في قلبه عليه حقد أو حسد يدعوه الخلاف أو المشاكل معه لا يؤمن البلاء على أحد قالت قال له عليه الصلاة والسلام تطوعة يعني لا تتشدد في مواقفك بهيا لينا سهلا مع إخوانك تطوعة ولا تختلفا انتبه يا معاذ ويا ب يا يا باموسى أن يقع بينكما خلاف تطوعة ولا تختلفا ثم قال عليه الصلاة والسلام ويصر ولا تعسر وجعل عليه الصلاة والسلام يصيهم بأنواع الوصايا ثم مشى عليه الصلاة والسلام وأمسك بخطام الناقة لمعاذ ثم قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا يعني يا معاذ لعل هذه النظرات التي تنظرها إلي هي آخر نظرات تراني فيها في حياتك لعل هذه النبرات من صوتي التي تدلف إلى أذنك لعلها آخر صوت مني تسمعه في حياتك لعل هذه المش التي يمشيها معك هي آخر مشية نمشيها معك في حياتي يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد لقاء هذا ثم قال صلى الله عليه وسلم له موصيا يا معاذ حسن خلقك للناس يا معاذ حسن خلقك للناس أما مع أخيك أبي موسى فتطاوع ولا تختلف أما ما في دعوتك للناس وفي تعاملك معهم وفي جلوسك معهم يا معاذ حسن خلقك للناس وكان بأبيه وأمي سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد دائما على اجتماع الكلمة يؤكد دائما أن هناك أقوام يتمنون لو يسقط الحق أو أن يشتغل آل الحق بعضهم ببعض ويترك الاشتغال في إصلاح المجتمع وإصلاح ما أمر الله تعالى بإصلاحه ولذلك لما كان صلى الله عليه وآله وسلم راجعا من بعض غزواته وكان الصحابة كثر معه عليه الصلاة والسلام وكانوا إذا نزلوا منزلا صاروا جماعات جماعة قبيلة ثقيف جماعة قبيلة بكر جماعة قبيلة خزاعة هؤلاء الأنصار وهم أقسام الأوس والخزرج وهؤلاء المهاجرون منهم المهاجرون السابقون ومن جاء بعدهم فلما جلسوا بعث الأنصار غلاما لهم إلى الماء ليستقي لهم دلوا من الماء مضى هذا الغلام بالقربة حتى وصل إلى البئر وجعل يستخرج الماء فأقبل غلام آخر قد بعث به المهاجرون فأقبل بقربته ينتظر عند الماء فلما خرج الدلو اختلف هذا يقول أنا أبدأ أعبئ قربتي لأعود إلى قومي والآخر يقول كلا بل أنا أعبه وقبلك لأرجع إلى قومي فاختلف فتشاجر فكسع أحدهما صاحبه يعني ضربه من خلفه إهانة له فصاح أحدهما قال يا للأنصار يعني يا جماعتي يا معاونية يا أيها الأنصار تعالوا ساعدوني انصروني قفوا معي يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين إذا أنت عندك جماعة أنا عندي جماعة إذا أنت عندك فرقة أنا عندي فرقة إذا أنت عندك مجموعة يتحزبون لك وينصرونك أنا عندي أيضا فرقة يكونون معي إذا أنت معاك رجال أنا معي رجال أيضا طيب نحن ما خرجنا لهذا نحن خرجنا في غزوة نقاتل أعداء الله تعالى وأنتم الآن في هذه المعركة وفي هذه الغزوة تختلفون فقام الأنصار وأقبلوا إلى صاحبهم فجعل يشتكي من هذا المهاجري وقام المهاجرون وأقبلوا إلى صاحبهم فجعل يشتكي من الأنصار فتداعوا بالسلاح كيف نحن أقوى منكم بل نحن أقوى نحن أسبق بل نحن أسبق نحن أفضل بل نحن الأفضل تداعوا بالسلاح حد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وانظر كيف استطاع الشيطان أن ينزغ بينهم وهم خير الناس وأطيبهم وأحسنهم وأكملهم إيمانا وأقربهم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك وقع بينهم الخلاف فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هم على مثل هذا الحال فوقف صلى الله عليه وسلم بينهم واعظا خطيبا وجعل صلى الله عليه وسلم يقول لهم أبي هذا أمرتم؟ الله أمركم بالقتال بينكم بين بعض ما تقرأوا في القرآن ما أمرتم به من السلم والأخلاق الحسنة والبعد عن الخلاف أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم دعوها فإنها منتنة, دعوها فإنها منتنة أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم يقول إن الخلاف والتحزبات إنما تقع في الجاهلية لما كان الأوس يقولون نحن القبيلة الشامخة الظاهرة وتقول الخزرج بل نحن القبيلة الشامخة الظاهرة وتقول بكر كذلك وتقول خزاعك كذلك وتقول سقيف وغيرها من القبائل ثم يقع بينهم الخلاف ولذلك العرب في الجاهلية ما ذكر أنهم توسعوا في البلدان ولا ذكر أنهم عمروا ديارهم من أين كانوا يعيشون في مكة إلا من التجارة التي تصل إليهم من أقوام آخرين يأتون إليها من أين كانوا يعيشون في المدينة إلا من مزارع عندهم بينما غيرهم من الدول كان عندهم تطور وظهور لكنهم كانوا ينشغلون ببعض يستيقظ الواحد منهم في الصباح بدل ما يفكر كيف أنمي مجتمعي كيف أرفع رايته كيف أضع بصمة مناسبة في هذا المجتمع يبدأ يفكر كيف أنتقم من فلان الذي قتل جد جدي وكيف أنتقم من فلان الذي تكلم مرة على ابن جيراننا، وكيف أنتقم من فلان الذي فعل كذا وكذا يوما من الدهر فلما اشتغل بعضهم ببعض فسد مجتمعهم فيقول عليه الصلاة والسلام لهم أنتون تريدون أن ترجعوا إلى الجاهلية أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها اتركوا الخلاف اتركوا التحزب اجتمعوا اشتغلوا فيما امرتم به من الدعوة الى الله تعالى واصلاح المجتمع وانشر الخير كونوا مباركين في كل مكان كما قال جل وعلا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ثم هدأ الصحابة وبكوا وضم بعضهم بعضا الى صدورهم فكان صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على ألا يقع بين أصحابه شيء من هذا الخلاف. أما ربنا جل في علاه فقد نبأنا سبحانه وتعالى على هذا. فقال الله جل وعلا: وقل عبادي ها يا ربي بماذا أمرت رسولك أن يقول لنا ماذا يقول لنا ما هي الوصية يا ربي التي أمرته أن يبلغها إيانا؟ قال جل وعلا: وقل عبادي يقول. يقول ماذا التي هي أحسن ما قال يقول الحسنى لا بل الحسنى كثير يتخير أحسنها وأجملها وأكملها وأعطفها وألطفها وأحنها قال يقول التي هي أحسن لماذا إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وكل عبادي يقول التي هي أحسن لأجل ألا يقع أي شيء من الخلاف، ألا يقع خلاف بين الرجل وزوجته؟ فيقول لها التي هي أحسن حتى ما يكون بينه وبينها مشكلة. هي تقول له أحسن الكلام حتى ما يقع بينها وبينه مشكلة. يقول لجاره، يقول لزميله، لصديقه، يقول للمسلم ولغير المسلم يقول التي هي أحسن حتى لا يقع بينهم الخلاف. يا أهل مصر. أنتم أهل بلد غير عادي، يا جماعة، مصر من من من مهيء لاجل أن تقود العالم، مصر من أكثر ما رأيت في سفراتي إلى أوروبا وأمريكا وغيرها، من أكثر ما رأيت من المبدعين في الطب وفي الهندسة وفي الفضاء وفي غيره هم إخوة مصريون ولدوا في هذا البلد وترعرعوا فيها ثم ذهبوا إلى هناك. فلما راه أولئك من ذكائهم وفطنتهم وقدرتهم أغروهم حتى أقعدون في تلك البلدان لكن لا تقال قلوبهم مع مصر وأراهم في المراكز الإسلامية يصلون معنا وبعضهم أساتذ كبار في الجامعات بتخصصات نادرة ومع ذلك هم خطباء المساجد هناك وهم الذين يلقون الدروس الشرعية علينا مصر ما يكاد أن يوجد بلد في العالم اليوم إلا وتجثيه من مصر إما إمام وإما خطيب وإما طبيب وإما مخترع وإما باحث وإما داعية لا تكاد أن تجد بلدا إلا تجد أهل هذا البلد الطيب قد وصلوا إليه ولا تكاد أن تجد بلدا عربيا أو أعجميا إلا وتجد من المصريين هناك من يعلم القرآن ويئم الناس في الصلاح وأنا ممن تشرفت اني حفظت القرآن على مصري وكنت في صغري امام مسجدنا الذي امام بيتنا مصري واخذت الاسانيد في قراءة القرآن على مصريين وتشرفت في كلية الشريعة ان درسني مشايخ مصريون والذين ناقشني في الماجستير وفي الدكتوراه مصريون انتم بلدكم بلد غير عادي وامر كما قال كما قال الشاعر قد هيؤوك لامر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملي مدام أن الله تعالى قد شرف هذا البلد لا يعتمد الأمر يا جماعة على كثرة عدد كثير من البلدان العربية صحيح أنها ليس فيها مثل عددكم المبارك لكن عدد ليس قليلا بالملئين ومع ذلك أين هل تعرفون أحدا منهم صار وسادة في جامعات العالم؟ أنا طفت أكثر العالم ورأيت الجنسيات فعلا العربية الموجودة هناك والله ما رأيت في ذكاء وفي وجود وفي حرص إخواننا من أهل مصر فلا تضيعوا البلد والفرص أيها الإخوة الكرام وأنا معكم صريح الفرص كما قال الأول إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خاذقة سكون الفرص لا تأتي دائما للإنسان إذا جاءتك الفرصة وتهيأ البلد للإنسان القيام والريادة والقيادة اغتنم ذلك وساعد في في ظهوره يا جماعة مصر ليست اقل من كوريا وليست اقل من ماليزيا ومع ذلك استطاعت تلك الدول ان تظهر وان يكون لها وجود في العالم ليست اقل من تركيا ومع ذلك تركيا استطاعت ان تظهر خلال عشر سنوات وان يكون لها وزن في العالم وارتفع دخل الفرد في تركيا كنت في تركيا قبل سبعين او ثلاثة وقابلت كبار العاملين في الاقتصاد التركي هل تعلم ان دخل الفرد في تركيا ارتفع خلال العشر سنوات من الف دولار في السنة متوسط الف دولار في السنة الى عشرة الاف دولار خلال عشر سنوات عجيب يعني البلد اكتشف فيها يورانيوم ما كانوا يعرفونه او اكتشف فيها نفط نادر ما كانوا يدرون عنه او هذه البلد ظهر فيها شيء لم يكن معلوما أو مقدورا عليه كلا لكن أهل البلد بقيادة حكيمة وتوفيق من الله إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده بتوفيق من الله واعتماد عليه استطاع أن يثبت وجودهم يا أهل مصر أنتم قد أوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بكم ووالله ما كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يوصي بكم عبثا وكأنه صلى الله عليه وسلم يعلم بما أوحى الله تعالى إليه أن لكم شاء عظيم سيكون في هذه الأمة فتحت العراق هل أوصل نبي صلى الله عليه وسلم بها مع فضل أهلها وكرامتهم وعزهم وشرفهم والعراق مليئة بالعلماء منذ قديم لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفتحون العراق السوس بأهلها خيرا فتحت الشام هل قال صلى الله عليه وسلم ستفتحون الشام استوصوا بأهلها خيرا فتحت اليمن هل قال ستفتحون اليمن استوصوا بأهلها خيرا فتحت فارس هل قال ستفتحونها استوصوا بأهلها خيرا فتحت المغرب وفتحت تونس وليبيا وبلاد أفريقيا هل قال عليه الصلاة والسلام ستفتحون كذا وكذا استوصوا بأهلها خيرا نعم جاءت حديث أخرى في أهالي هذه البلدان في السراء عليهم لكن البلد الوحيد الذي قال صلى الله عليه وسلم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرهم هم أنتم هل قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عبثا وما ينطق عن الهوى لا ما قاله عبث ولو تقول علينا بعض الأقاويم لو جاب كلام من عنده لا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما ينطق من أحد عنه حاجزين كلا لا يمكن لرسول الله لسيدي ومولاي أن يأتي بكلام من عنده أبدا ولا يمكن له صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بذلك إلا لحكمة لماذا اختار مصر استوصوا بأهلها خيرا كلم أمامه كبار الصحابة ببكر عمر عثمان علي العشر هم بشرين بالجنة يتكلم عليه الصلاة سلم مع أقوام لازموه وصاحبوه وجالسوه وصلوا معه وتعبدوا معه يقول لهم يتكلم عنكم أنتم ويتكلم عن بلد بينه وبينها مفاوض وبحار لا يربطه بهم صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الحين قبل أن تفتح حتى رابطة الإسلام ما تربطه ومع ذلك يقول ستفتحون مصر استوصوا بأهلها خيرا مصر اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله مصر بلد مهيأ لقيادة العالم مصر يا جماعة بعدما سقطت الخلافة في بغداد انتقلت الى مصر وظلت الخلافة في مصر اكثر من 264 واربع سنة ثم انتقلت بعد ذلك الخلافة الى تركيا هذه البلد مصر اجزم ان الذي ينظر اليوم في التاريخ سيجزم بان مصر منذ ثمانمائة سنة منذ ثمانمائة سنة هي التي لها القيادة الثقافية والعلمية في العالم العربي كله عندنا يا جماعة في السعودية أول ما بدأت المناهج الدراسية والمدارس أخذت من مصر الذين كتبوا المناهج الدراسية في السعودية عندنا والخليج أيضا هم إخوة مصريون لجان تكون يرأسها مصريون مشايخ وعلماء خرجوا من مصر وجاءوا إلينا في السعودية وإذا بمشايخنا يتتلمذون عليهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى من ينكر فضله زرته في بيته في الرياض وهو من ابناء هذا البلد وكنت اتوقع اني لما ادخل عليه اني سارى مكتبه ربما في حجم هذا المسجد المبارك فلما دخلت واذا الشيخ قد كبر سنه وجالس على كرسي سلمت عليه وقبلت رأسه ويده وجلست تحدثت معه قليلا وعن مصر وهذا الكلام قبل قريب من عشرين سنة ثم قلت لي يا شيخ وين مكتبتك انا اسأل لي أستفيد. تدخل مكتبة الشيخ قد ترى كتبا نادرة لم تطلع عليها ربما رأيت طريقة له في ترتيب كتبه تتعلم منها قلت يا شيخنا ممكن نشوف مكتبتك وانا التفت انتظر ان يقول تفضل في هالغرفة هنا المكتبة فقال انت عاوز تشوفها عشان ايه يا ابني انت عاوز تشوفها عشان ايه يا ابني قلت والله يا شيخ شوفها استفيد فقال شوفها دي مكتبتي واشار الى دولاب واحد في الكتب قلت يا شيخ هذه مكتبتك قال يا ابني العلم مش في الكتب العلم في الصدر ليس العلم بجمع الكتب وملء المكتبات العلم ماذا تحفظ ماذا تفهم كيف تدرك العلم وكيف تتعلمه ويأتي الشيخ رحمه الله تعالى ويعين عضوا في هيئة كبار العلماء ثم أصبح نائبا مباشرا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكان الشيخ بن باز لا يبت في مسأله ولا يقطع فيها حتى يلتفت على الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وأذكر أنه حدثني أحد كبار العلماء من, من الذين كانوا يجالسون الشيخ عبد الرزاق رحمه الله وهو مصري يقول كان الرجل في اللجنة الدائمة للإفتاء ليس فقط هي تكبار العلماء كلا بل في لجنة دائما الافتاء وهم اربعة او خمسة علماء هم الابرز هو واحد منهم يقول كان كثير السكوت والصمت وما كان يتكلم الا بنزر يسير يقول فكان هناك رجل عنده انواع من الفساد وانواع من الدعوة الى الشركيات وانواع من كذا يقول وكان يرفع مرارا للشيخ بن باز كيف نتعامل معه نصحناه سجناه نبهناه قلنا له كذا ومرارا ولا في حل معه يدعو نوع من الشرك يقول فكل مرة نناقش وضعه ونطلع في قرار كل مرة نناقش وضعه يقول فلما كان الجلسة الاخيرة تناقشنا والشيخ عبد الرزاق ساكت فالتفت عليه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى والشيخ بن باز علم قال ما سمعنا رأيك يا شيخ عبد الرزاق. يقول فرفع رأسه وقال الرجل ذا الرجل هذا يعني تعبنا. رجل حازم ما عنده يعني بطل. كان هذا يعني ليس هو حل خلاص قام عليه حد الردة وأنت هنا لو كان لي من الأمن إذا فكان الرجل يذكر بي بحزمه ودينه. الحرم المكي لم يصلي فيه احد من غير اهل السعودية الا ثلاثة اشخاص وكلهم مصريون الشيخ عبد الظاهر ابو السمح والشيخ عبدالمهيمن ابو السمح والشيخ محمد عبدالرزاق حمزة وكلهم مصريون مع شرف بقية البلدان الاسلامية وعزها وفيها من العلماء والقراء ما يتعب العاد في عدهم لكن لشرف مصر وكأن الله تعالى يسوقهم إلى الفخر وإلى العز مصر مهيئ فعلا للقيادة وللظهور مصر نسمع المقولة من قديم لما كانوا يقولون مصر تؤلف ومن تطبع ولبنان تطبع والخرطوم تقرأ بمعنى أن التأليف والكتب والطبعات إنما تخرج من مصر ومن اقدم البلدان العربية اشتغالا بطباعة الكتب مصر مصر بلد قد هيأه الله تعالى لشيء يعلمه الله جل وعلا فلا ينبغي ان يفلح المفسدون في افساد هذا البلد ومن اعظم ما يفلح فيه المفسدون زرع الخلاف والشقاق بين اهلها وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا عبد الله بن مسعود سيدنا رضي الله تعالى عنه الإمام الذي كان قارئا وقرئا للقرآن ومن لا يعرف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود خرج إلى الحج وكان قد حج مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحج مع أبي بكر وحج مع عمر وحج مع عثمان رضي الله عنه وكان وهو يصلي معهم نتوقف الاذان. بارك الله فيكم الله يحفظكم الله يجزيكم خير شيخنا الله يحفظكم شيخنا الله يكرم. ما شاء الله. الله أكبر الله ما شاء اشهد ان لا اله الا الله Ah. لسوا يا أخوان لسوا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه كان قد حج مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحج مع أبي بكر وحج مع عمر وحج مع عثمان وكان هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر كانوا إذا كانوا في الحج في ميناء يصلون ركعتين ركعتين كانوا يقصرون الصلاة فلما تولى عثمان رضي الله تعالى عنه وحج بالناس صلى بهم اربعه فاقبل اليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه واسمع الى الاخلاق عند الخلاف عدم التحزب وصرف النية ربما الى حظ نفس ونصرتها قال له عبد الله المسعود يا عثمان لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ركعتين ركعتين فلما صليت أربعا فقال له عثمان قد بدى لي ذلك يعني أنا ظهر لي أن أصلي أربعا قيل أن عثمان رضي الله عنه كان قد تزوج في مكة فرأى أنه من أهلها وقيل أسباب أخرى فوعظه عبد الله بن مسعود فأصر عثمان رضي الله عنه على ما يرى وهي مسألة فقهية يعني هو خلاف فقهي فلما اقيمت الصلاة والناس كثر وبعض الناس يصلون في خيام اقبل عبدالله بن مسعود وصلى وراء عثمان اربع ركعات فلما انتهوا من الصلاة اقبل اليه بعض الناس وقال له يا يا عبد الله بن مسعود انك ترى عثمان هنا قد خالف السنة قال اما انا فاقول نعم يعني انا في رأي الفقه ارى ان هذا خلاف السنة وان كان وإن كان عثمان يرى انه موافق لها فقالوا فلماذا صليت وراءه وانت تخالفه يعني ليش ما صليت لوحدك ان حافظ القرآن ومعك جماعة فقال كلمة ينبغي ان تبقى دستورا امامنا قال الخلاف شر الخلاف شر أنت إمام مسجد قالوا لك والله في محاضرة للشيخ فلان سيلقي عندك وأنت لك عليه ملاحظات وتعرف أنك إذا نعته سيقع جدل وخصومة فسكت وقلت حتى مع وجود المراحبات يا مرحبا بك تفضل فقيل لك لماذا أذنت له فقل الخلاف شر قالوا لك لماذا لا تخطب وترد على فلان الذي خطب الجمعة وقال عن كذا وكذا لماذا لا ترد عليه في الخطبة القادمة فقل عندها الخلاف شر أنا إذا لي ملاحظة أذهب وأجالس وأتلطف معه وأعطيه ما عندي الخلاف شر قالوا لك لماذا لا تجعل جمعيتك أو حزبك لماذا لا يفعل كذا وكذا ضد الحزب الفلاني قل الخلاف شر يا جماعة التعاون لرفعة البلد والتعاون لاعزازها أمر واجب ووالله ووالله أحلف غير حانث والله ما أعلم بلدا خلال السنوات الماضية وقع عليها من التآمر والرغبة في إسقاطها والرغبة في السيطرة عليها والتحكم فيها كما وقع على مصر ولا أعلم شعبا استطاع أن يثبت وجوده بقوة وإصراره كما رأيت مصر مع الثناء على بقية بلداننا ولا يعني هذا الإقلال من غيرها من الشعوب لكن أنتم تعرضتم لحرب بأنواع الحرب اقتصادا وإعلاما ولو استطاعوا لعملوها عسكريا أيضا لأجل إفساد ما أنتم فيه من السير على طريق العز والريادة والقيادة والتطور يريدون أن يحول بينكم وبين ذلك يسوءهم أن تظهر مصر وأن تقود العالم تنتبهوا أيها الإخوة الكرام والله إن إخوة في كل الأرض يدعون لكم ويرجون لكم الظهور والعز وأنتم لا تعرفونهم فلا تخيبوا رجاء إخوانكم فيكم احرصوا يا إخواني احرصوا على التآلف فيما بينكم على التعاون قدر المستطاع على بذل النصيحة بالاسلوب الحسن بذل النصيحة من بعضكم لبعض بالاسلوب الحسن كنت قبل فترة في احد البلدان العربية فمررت وانا ماضن الى محاضرة ليلقيها في احدى القاعات الكبرى وكانت قاعة كبيرة جدا يعني المسجد كان ربما لا يأخذ الى ثلاثة الاف اربعة هذه تأخذ قريب من عشرة الاف فالاخوة اخذوا هذه القاعة فلما كنت في طريق الدخول وإذا رجل من عام الناس رجل بسيط جالس على الأرض يبيع سيديات أقراس بمغنطة فيها محاضرات مررت به وقلت له بارك الله فيك وجزاك الله خيرا أن يعني تشجيعا له أنك تبيع الخير فقال العريفي نعم فقام يلحقني كيف حالك يا شيخ قلت الحمد لله قال يا شيخ ما حكم أنا أبيع محاضراتك والله يا ابني السؤال غريب كيف ما حكم أن تبيع محاضراتي بيع زاك الله خير يعني الجواب بيع فقال إن فلانا يقول إن الذي يبيع محاضرات العريفي كافر لا حول ولا قوت كافر ف يعني لو باع رجل التوراة هل يكفر ما هو محاضرات العريفي التوراة لو باع رجل كتابا يدعو إلى عبادة بوذا وعبادة الأصنام يكفر بالله يصبح كافرا يبيعها يصبح كافرا صحيح لا يجوز بيعها لكن هل ينتقل من الإسلام إلى الكفر بهذا الفعل إلا أن يعتقد أنها حق وأنها أفضل من الإسلام هذا نعم يكفر لكنه لا يعتقد ذلك يبيعها تجارة فلما قال لي فلان وسمى لي أحد المشايخ سكت لأني أعلم أني لو قلت هذا جاهل ستنقل لو قلت هذا حاقد ستنقل مباشرة إلى ذاك الرجل حتى لو قلت الله يهديه ستنقل إليه ويعتبرها نوع من الازدراء له فسكت ولم أقول كلمة ومشيت فمشى ورائي قال يا شيخ لماذا لا تجلس عندنا في البلد دائما تجلس المحاضرات والدروس فقلت يا ابن البلد عندكم ما شاء الله فيها مشايخ كثير فقال كلمة هي التي جعلت توق هذه الحادثة تدري ماذا قال؟ نفض يده وقال يا شيخ ذبحتهم الخلافات والله بهذه العبارة ذبحتهم الخلافات يجلس هذا يلقي درسه بدل ما يتكلم عن العقيدة والتوحيد والتحذير من الشرك والامر بالصلاة وبر الوالدين بدل ما يتكلم في هذا يبدأ يقع في فلان ويشغل الناس وعامة الناس بامورهم قد لا يحتاجون اليها ثم ينقل إلى فلان أن فلان قال فيك كذا فيعود ويزيده مرة أخرى ولا يزال هذا يضع في نار هذا حطبا وذاك يلقي في نار هذا حطبا حتى يكون أحدهم مثل الوزغ الذي كان كل الحيوانات تطفئ نار إبراهيم والوزغ ينفق فيها ليشعلها عليه فيحذر الإنسان أحباب مثل هذا لا تتبع خطوات الشيطان احرص على أن يكون همك الدعوة إلى الله تعالى نفع الناس، انفع الناس كلهم، وكن مباركا أينما كنت كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام، انفع الناس كما كان عليه الصلاة والسلام نافعا، كان نافعا يا جماعة حتى مع غير المسلمين، حتى مع غير المسلمين كان نافعا عليه الصلاة والسلام، وكان له إحسان إليهم وإظهار لما مبادئ الإسلام من الرفق واللين والدعوة والإصلاح. احرص على ان يكون لك تأثير في المجتمع لا تكون هكذا صفرا على الشمال احرص يكون لك تأثير ان تطور نفسك نريد يا جماعة غدا لما يقال والله هذا الاكتشاف هذا اكتشفه فلان ما نريد والله يكون الذي اكتشفه والله جون وجاك ومايك نريد اكتشفه محمد وعبد الله واحمد وحسن وحسين وخالد نريد يا اخي نريد المسلمين فعلا ان يظهروا هل تعلم كان في السابق قرأت بعض الوثائق القديمة مخطوطات لبعض ملوك فرنسا وبريطانيا يستجدي ملوك المسلمين في قبول ولده او ابنته في مدارس المسلمين يبعثها حتى تتعلم في الاندولس اللي تتعلم في مصر او في غيرها وتاريخ مصر في هذا تاريخ عريق احرص على ان يكون لك تطوير لنفسك لك تأثير في المجتمع لك وجود فعلا لك بصمة لك صنع لهذا المجتمع ألا تكون حجرة عسرة بل كن حجرة بناء في هذا المجتمع ليكن همتك عالية فعلا وتكون مؤثرا استفد من وقتك وأنا بإذن الله تعالى متفائل لهذا البلد الكبير العظيم مصر الذي قال الله تعالى فيه على لسان يوسف عليه السلام ادخلوا مصر إن شاء الله وآمني ولم تقل هذه الكلمة أبدا في القرآن لغير مصر إلا لمكة ثم قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقالها الله تعالى عن مصر فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا أسأل الله تعالى أن يصب على مصر الخير صبا صبا اللهم صب على مصر الخير صبا صبا اللهم لا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم احفظ مصر من شر الاشرار وكيد الفجار احفظ مصر من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين اللهم من اراد مصر واهلها او اراد اقتصادها واراد شعبها بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم اعزهم يا حي يا قيوم اللهم ارفع قدرهم اللهم اجعل عليهم الخير صبا صبا يا قوي يا عزيز اللهم ارزقنا جميعا عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الاتقياء ومرافقة الانبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما نعلم. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شبيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه يا غني يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسل أيدي بالرحمة كما جمعتنا ربنا في هذا المكان اجمعنا يا رب العالمين في جنتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم أشكر لكم هذا الحضور وأشكر لأخوتي أيضا في الأمن أشكر لهم حضورهم ولمشايخي الكرام